ما زلنا باب الموضوعات من الأسماء ونفسنا نقول من التاريخ او المصوغات او اطول من التالي هو مخوض او وأطول من التالي هذا هو نشاطنا هو نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن خاصة من الخروج الأخيرة التي شرحناها في المرأة المنظرية تكثر فيها تفريعات ومريسة الغابات لكتب اللي هي أكبر من كتاب المقابلين وربما نستغرق شرح هليل من كتب من بعض المعلمين يعني البعمار وإحنا عمنا بركة الانتهاء من الكتاب يعني بركة الانتهاء من الكتاب بركة خاص وهنا جدا يضحى في سبيلها النبي التفريعات ونبيها الزيادات وقلنا عن التزن في المحصص التقالية المتبقية بالكتاب قدر المستطاع ولكن قد يأتي سؤالي مثلاً كما جاء في أخر الدرس الماضي يحتاج أجل البيانية وانا الحقيقة ممكن أرض الطرف عن استدارات كثيرة إلا أن تكون في البورد. لنا يعني لو كانت مسألة موجودة في القرآن وتتكبر كثيراً فلا يعني تطلع عن عن أجره. فأول ما نطرح سؤال في مواضيع ونظائر في القرآن واسيلة قد نعرج عليه قليلا ونذكر فائده خارج درس الكتاب ولكن سريعا ثم نعود إلى المصدر. فاحنا كنا من المرفوعات كما ذكرها ابن الروم هي سبعه وذكرنا منها الفاعل ونائب الفاعل وذكرنا المبتلى والخبر واسم كانه وخبر امه ثم التوابع اي تابع هذه السته من المرفوعات يكون ايضا مرفوعا وذكرنا من التوابع النعم بقسمه كتابنا وسخ الخبر قلنا ان الجبن نفسه غض الطاقه عن كذا وأخواتي عن المقاربة وكذلك هو والشبح الشيخ محمد رحي الدين عبد الحليم رحمه الله ايضا غض الطاقه عن كثير من المسائل الفرعيه والاستثناءات والاستفاضات ابتغاءا والاتصار والتسبيل. ولكن في سؤال باتات ظن ظن اخرتها فيها من المسائل الذي يشعرها الكثير. في سؤال فيه المرة الماضيه انا ما قرأت بالأشمال المسائل يقول يقول هل ظن تختلف عن ظننته في المرد الكتاب في نص المقدمة قال او ظننتُّو وأخواتُّو وَأَيْنَ أَكَانَ وَأَخَوَاتُوهَا وَأَيْنَ وَأَخَوَاتُوهَا وذلك يعني ظنّا وأخواتُوهَ وأسلامها لأتالي حمود الفاعل من التكامل فهو ظننتُّو وأخواتُوهَا بس هاي تطير بظنّا وحدها من جد يلحق بها شيء ربما تختلف ثم أشترك عليه ربما داودو عندما تدلاه تستطردته وخرى ضقيعاً يؤلم فأولاً احنا قلنا ظنة تدخل على جملة أسطنة جملة سيئة فتنصد المبتدا مخعولاً أولاً لا وتنصد خبرنا كلها ثانياً لا بعض أخوات الظنة قد لديه معنى خاص بالعربيه خلاف من تسمى هذه أفعال القلوب أفعال القلوب يعني ايه يعني ما أقول على للترجيع يعني أنا قائد يعني متردد ضمنت المحمد القائمة أنا مرجح أنه مقائم يسأل الظمن يكون جالس رأيت السباحة نافعة هي تقدم أن السباحة نافعة كلها أفعال تعود إلى القائد بعضها يدل على اليقين تعلمته ورأيته يقول لي على الرجحان. اعترض من الانضر من السبوت والنفكة. عندي اتصاف المرتبط بالخبر. هذا المرتبط متصف بهذا الخبر. انا انا علمت الاستفاحة. انا ادموقن. انا استفاحة نافعة. ظننت ظنرت محمدا مش اكدد. يترجح قلبي محمد مش بعض هذه الافعال افعال اعتدد من معنى اخر. خلاف معنى افعال دين تلقلوب. فتسقط عنها هذه الميزه الخاصيه للنسخ مبتدا او خبر ولو اننا ندخل اصلا على جمله اسميه فتسقط زي مثلا لو قلنا ايه لو قلنا علمته بمعنى عرف بلغني علمت بمعنى عرفت مثلا في مساله حديث مثلا فشيل اسال عن الراوي فيقول قلنا اخذ طلاب يعني عرفته ده فعلمته يعني عرفته هذا فعل يتعطي الى المفؤول العيد ليس بس كم جميع اسمين علمته وعلمته وعلمته وكذلك ظننته بمعنى اتهمت ظننته بم. اي اتهمته وكذلك رأيت بمعنى افسر راي فاعل صورة حذاء ماذا تقول راي استاذ دي خلاف رأيته استباعة نتاعة او رأيته علم مفيدة كلها ايه مختلفة الإجراء معنى أبصر وظن بمعنى ابتهمة وعلمة بمعنى عرفه. لو هذه ثلاثة جائب لهذه المعاني لا تصبح من نواسق من وخبر وإنما تتعدى إلى المفعول مباح. هذه الولد. طيب ببقى دي ما تحيطش الآية المعاني. ما زالت الآية المعاني من أفعال القلوب. وظن جاوده اي ترجع عليه عليه السلام انما ما استاذه طال عمرك انا تأتي المساله الفرعيه الثانيه ضمنها واقوالها وهي ان اذا جاء بعد ظن ما يمكن تادينه من مصر يعني مصدر اول من ان وفعل او ان واسمها وخبرها يصبح هذا الكلام بعد ظن اطلاق ايه سد المسد الفعلي نصد نصد نفاولين ظن يعني هذا الكلام يغني ما زالت ظنة من أفعال القروب وما زالت تنسى المنتدى والصباح ولكن المنتدى والصباح سمي عنهما بما يمكن تاويله مما بعدها من كلام وظن داود أن ما فتناه وظن تقوله فتنتنا, فتنتنا له حاصله هو قرآن. إذن الكلام يؤول على معنى يسد مفعولين ظلمة. الظلمة في الآية هي من أفعال القلوب وهي من النواسط. ولكن بأفضل جاء ما يؤول من الكلام بأن مع فعل هو أن مع اسمها وخبرها. إذن هذا الكلام يؤول إلى ما يسمى مم. والمصدر هو أول من أن عليها او من انا وما بعدها مسد مفعولين ظن الجنة دي مشهورة في القتل ولكن ان تمهت اننا على الاختصار لم يذكر لا صاحب زي ولا الشارح هذه المسات ولكن من الموجود في القرآن فقلنا ننبه عليه ماشي من المتحدين نمونا على هذه الآية نعلم اننا ظننا قد تأتي لمعنى الثنى ونعلم أن رأى وعلمة قد تأتي لمعاني لا تنصد مفعولين ونعلم أن ظن بريد كلم أفعال القلوب إلا أن إذا جاء بعدها أنت المصدرية أو أنت النذفة وإصلاحها وخبروها تصبح تؤمن بمصدر يسود مسات مفعولين ظن مسألة معقدة صح؟ معقدة ولا سألت يعني لو معقرنا بيبناء جديد ومهي لا تفكر في هذا الشيطان لو سهل فقط عرفناها فالحمد للبنى تمام؟ مسألة ثالثة في نظامنا ورخامتها بما لن؟ مع ان احنا بنعرف ما بعدها المفعول الأول المفعول الثاني <تصفيق> وإحنا عمرنا بس ولكن هم اصلهم في مبتدا وخبر فيه وبالتالي في هذا السياق ان يكون المفعول الثاني مفرد او جمله او شيء بجمله لانه اصلا خبر وان اخذنا الخبر اما ان يكون مفردا او جمله اسميه او فعليه او شيء بجمله أو وقر او جار طبعاً أحد الشغل من اللي اخضرنا كده خلصت كتب نحكم في جمال يا عزيزي بس النقام لا يتسع هناك باب مشهور أيضاً في في شنكوش باسمه الغاء والتعليم قد تأتي في الكلام ولكن في بعيدة الماية الجملة يتعلق عن الأمل شبه قنصت من الفعلين أو تقول ضغط عن الأمل وفي فرقة للأخدار والتعليم ولكن هذا كلام ما يتزمنا حيث ان احنا إيمانياش عاجة ايه الكلام وبعد بعد ما اخذنا المواث اخذنا النعت وهو ما سمى بالصفه لبعض الكتب وعرفناه بأنه مرتبا أو او المؤول بالمشتق الموضع الموضح في المعارف والمخصص له في قبل وكنا مضينا ما مضح الكرام على كلمه المشتق والمؤول هذا وقلنا ايه ان يكون المستقبل يجب ان يكون تعريف للطرف ان يكون المستقبل للمشتق ان المشتق المستقبل يجب في يكون المستقبل يجب البيان. يكون المستقبل يجب ان يكون المستقبل يجب ان يكون من يجب ان يكون المستقبل يجب ان يكون المستقبل يجب وما كان هذا المتكرم قبله يرجع الينا يعني يما قول ابن فالد وهو بذكر في نجاء محمد العادة الواليد من محاد حتى المعادة العادة هنا نعق واحنا هنشوف الآن في عطف البيانة شبيل جدا بالنعق ولكن الفالد الجوهري بين الاثناث كان النعق يكون مشتور يعني كما انت ينفع حاجه كده شويه قال لها جايه من عقل يعقله فهو عاقل طبعا ينفع حاجه قبلها ينفع ردها اليها واسمها ايه, إيه؟ مشتاقه يبقى الكلمه اسمها مشتاقه فلو وقعت في هذا جاء محمد العاقل يبقى هي ايه نعم دي اللي قبلها مشتاقه ماشي آه لو قلت إن عاقل ماخوذ من عقل يعقل فعاقل نفسها مشتافه عقل ماخوذ من عقل صح يبقى رجع في اس درجه اخرى رجعتني هو يبقى اقدر اقول ان عقل مش نفسه ويعقل مشتق طالما ان ليه حاجه قبلها طيب والعقل بقى نفسه في حاجه قبله خلاص يبقى كلمه لفظ العقل ايجابي ان مفيش حاجه ارجعلها فيه وقس على هذا كل الكلام باللغه العربيه وبالتالي باب النعت دفعونا في تعريفه هو التابع المشتق او المؤول بالمشتق الوضع موضوع في المعارف والمخصص له في النتراق. أقولنا إن ما يقع عنده وضع دون مشكل. المأوى بالمشكل أنا أود أن أوضّح طرحا هو كلمات جامدة ولكن تحمل معنى مشكل اشتقاق. يعني قد يستدل فيها ضمير بمعنى أن تقول مثلا كما قلت شرح الفلسفة أن قلب الكافر حجر كلمه حجر لديك لها حاجه تبدو عليها ماخوذه من حال ما فيش يا جميلة. ولا جميل ولا بمعنى قاسي هو يقصد ان قلب الكافر قاسي كلمة قاسي ليها ما يوجع? قوى قسى يقصد وهو قاسي يبقى, يبقى كلمة قاسي مشتاقه انما حجر جاملة ولكن في الجمله دي حجر بمعنى مصر انا ما قلتش مثلا لو لو كنتك اكب نعوه اطلطه حجر حجر هنا في البيت ده بمعنى حق هو صخر وهي جاملة مش مؤولة مشتر انما حجر في هذا المثال كاد كادر قلبه حجر هذا تغوى بالمشتق يعني معناها في هذه الجمله يفيد معنى كلمه اخرى مشتق ده اسم ريد مؤول فقلناها معنى مجيب طيب يبقى قلنا في النحو هو التابع للمشتق او المؤول والمشتق هنوقف من في النعني لو كان قبل معرفه يكون الوصف ده بس او النعت يوضح هذا الموصوف او المنعوض. ولو كان يبقى تخصص هذا المنعوض او الموصوف ثم صدقنا بين النعت الحقيقي والنعت السببي هنا النعت الحقيقي هو من رفع ضمير وستكرا بعد عائد عائد المنعود جاء محمد العاقل هو والفاضل هو طيب اما النعت السببي اللي لهم ذكر المنعود سبب عشان اتوصل فيه للمنصوب الحقيقي للكلام كما في قوله جاء محمد الفاضل ابوه. انا عايز مواصل ابو مصمم. بس انا عرشد عنه قد ان هو ابو محمد. فان ابو مصمم. لازم محمد تده سبب النص عشان اقول مواصل ابو. انه راضي من ايه? فاضل. فجاء محمد الفاضل الفاقلو ابوه. عشان تده سببون عن ايه? سبب. السبب. وهو ما رفع اسم ظاهر. بس يرفع ضمير مستقر لا يقع اسم ظاهر متصلا بضمير يعود على المنعود الفاضل أبوه أبوه ها لا تعود على محمد جاء محمد الفاضل أبوه وقلنا إن هذا المتبوع أو هذا المفعول لنعت السبب دائما هذا مرفوع كان نعت هذا بصيغه اسم فاعل زي فاضل. يبقى يوم يوم فاعل هذا يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم مقتول يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم مرفوع. ثم يوم يوم ايه يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم جروم وذكر المعرفة والنكرة المعرفة بأقسامها ثم ذكر تعريف النكرة وقلنا ان المعرف تنقسم الى ينقسم خمسة اقسام الاول اقوانها وهو اقوانية ثم العلان ثم وينقسم الى الاشاره واسم الموصول ثم المعرف بآله الضمير ثم العلم ثم المبهم هو اسم الشرط المعصوم ثم المعرب بآله ثم موظيفة إلى واحد من هذه الأربعة فالإضافة للنكرة إلى المعرفة ينتج عنها تعريف من هذه النكرة يبقى ليه ثم المعلامة الاربعه وما يضاف إليها ياخذ حكمها وأن يصبح في نفس إلا ما قضيت إلى الغمير لا يكون في مرتبط في الغمير وإنما ينزل مجتمع إلى درجة ضربة العلامة طيب دائما والنظرة علامه علامة النظرة أن يصبح تكون المعرفة عليها كل كلمة ينفع ندخل عليها آل التعريف إذا هي أن ندخل هذا نظرة وفي الاعتبال يعني إيه الموضح المدبوع يكون معرفة إذا تمش هذا المدبوع ضميرا او علم او اسما مهمه او معرفا بهذا و بعدين نيجي هنا حروف العقل العقل هو الثاني من التوابع ثاني التوابع هو العقل وزي ما ما قسمناه الى تصنيف نعت حقيقي ونعت سببي والعطف تنقسم الى قسمين قسم قد لا يكون مشهور العطف العطف احنا مشهور يعني العطف المعطوف عليه ان في حرف عطف بالنص أو فالك او ثم او او وهنشوف في الحاجات دي دلوقتي لكن في نوع ثاني قبل نوع المشهور ده اسمه ايه اسمه عطف مضياني عطف مضياني طب بيقول ايه بيقول اما يقول بالعطف معنوي احداهما هو اول واخر استفاد اما معنى نقط فهو الغير عطف على الفوران يمكن اليه وهو سمات عا واما في الاصطلاح فالناقص ما عطف بيان وهي عطفه بعدين عطف مسال يبقى ايه النعت قسمين نعت حقيقي ونعت سببي والعطف قسمان عطف بيان وعطف نسب عطف النسب اللي, اللي هو مشهور بتاعنا اللي هو كلمة الكلمه منهم عطف البيان. عطف البيان لها جميل جدا لإرادة لدى بالنعف. لان فيه شبه شبه جدا بينه. وبنه يعرفش عطف البيان. هيشوف الجمل اللي فيها عطف البيان هيعلمه نعم. ولكن لما يدرس وتعلم ويعرف المقيمة بينهن الاتنين هيظلمين من الكلام. ما ديه هنا لأي ما تنفعش تكون عطف البيان. فدي نعم. او ما تنفعش نعم. اوف بقى ايه ده ترتيب Unterschiede ولاد الفرصه للتعريف عرفنا ان بالنوع الثاني الاورجي المشتق او المؤول المشتق هوضح الموضوع اللي انت عارفه من خالص ضرب القراء شوف بقى عقده بقى جاي فين هو تاني هو بعد كده مش هلف هو خلاص انا من اول ثاني كلمة بالتعريف عرفت ازاي افرق ما بين النعت وعطف في الجمله لما توصل الاول للقسمي هو والثاني بعديه والباقي يتبع دي هناك الموضع راي عليه عاده له في النحو شوف المثال مثال عطف البيان في المعارف جاء محمد ابوك ده عطف تخيلوا خجالهم كل السنين دي. اسمه عطفة. هذي الجمال ده عطفة. ولكن عطفة بيان مش بالحرف. مش بالحرف العطفة. فكتابه في, في المجرات قوله بس من ماء مائن صديد. مائن ليه ما قلناش على صديد هنا ان هي صفة. اذا ان هي نعم. لان الصديد هذا الصديق اللي بيسي من الجروح مهياش مش ضغطة من هذا لما انفعش المرجعة اللي دي مأخوذة من قدر لما قدر من بيه هو اسم جانب ولما كان ده اسم جانب ما ينفعش دي كل عطر تمام يبال اسمها ايه عطر بيان لكذا عروسي مختلف المساعد في كيف ان اتفقدت بي مرجع طرحين عطر بيان المثال الاول جاء محمد اخوك او ابوك ده موضح للمدبوغ صديق نجدي خيرنا الأول خيرنا محمد صلى الله عليه هو أصل أصل من أصل من أصل من أصل من أصل من من أصل من أصل من أصل من ليس لها بس يرجع ليه يعني ما خلاش يتجب تعليق جنيه على ولد البعيد فترضونا هي جاية من صدق لصدق وإلا ان هي لم تكن لن جميل الصديق هو ما يزيد من الجروح اللي تطيحت وتلوثت وكيدا كثيرا كيش دا كثيرا هذا اسم هذا السائق اللي يسيد من الجروح بس نعطيه دم الدم كلمة الدم ينفع ترجع شيء. جئت صغى اا توه كلها كلمات كلها كلمات جامده لا انت شرطه الفاعل اللي بتراجع الكلام لا ده غرضنا هي على وزن تعين صح نعم من الصدق <تصفيق> ليست من الصدق ولا المنصدود ولا باي حال صبيص اسمه النسائي يسيد النزوح كتاب في هذا المثال والنفرة هنا أفعلت ايه تخصيص المتبوعة اللي هو المعطوف عليه أفادت ان يسقى من ماء وليس أي نوع من الماء ولكن نوع ماء الصديق جيد فالصديق أعطي بيان على ماء وكلهما النفرة والثاني في المثال إذا كلمة الصديق مخصص للأول وهي كلمة ماء النوع الثاني من العطف الثاني فأنت على زمانتها اللي هو التابع يتبصق بين المدوعه أحد الحروف العشرة أحد الحروف العشرة وحيفكرهم بمعنى كل واحد ويفكرهم سنة عائلة فالولو ونفاف ثم وأو وإما وبن بشروط ولا. ولكن. وحتى. طيب. اول حاجة الواب. وهي غضو الحروف العطفة. اول حاجة واشنط هذا الواب. ولو طيب. معناها ايه? تفيد مطلق الجمع. لا تفيد ترتيب زمني. ولا تفيد اولويه ولا تفيد افضليه ولا تفيد اي شيء. مطلق الجمع بين نسمائي. أو في عدية تابعة ومتبور فيعطى بيها المتقارنان إنهم جاء محمد عليه هم تقوم مع رقم وإذا كانوا مجيوه معاً ويعطى بيها السابت على المتأثر إنه ما جاء عليه ومحمول لو كان محمول سبق ويعطى بيها المتأثر على السابت جاء عليه ومحمد إذا كان مجيوه محمد متأثر على يعني لا يوجد ترتيب زمني ولا أنت مطمق العقم تمام؟ دي اول واحد ثم الفاء في الترتيب هنا بقى ما بقاش ليه موقع العطف او الجر الا الترتيب في, في جنب ويزيد على معنى الجر الترتيب والتعقيب يعني الترتيب مع التقدم الزماني يعني ده وبعدين ده والفاصل هي مش فاصل طويل ومعنى الترتيب ان الثاني بعد الاول ومعنى التعقيب انه عقيبه بلا فاصل يعني فيش فصل زمني كبير بين الاثنين قدم الفرسان فالمشاة قادما الفرسان فالمشاة بعدهم على يبقى الفرسان يتقدموا اولا ده الترتيب وبعدين المشاة ولكن في زمان يسير فقلنا قدم الفرسان فالمشاة بعديها ثم. نفس المعنى الاول هو الترتيب ولكن في تداخل في فترة كده بين الأول والثاني الخاتلين عاصم الزبت فالأول معنى الترتيب من ومعنى التراخي أنه بين الأول والثاني مهلا نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم السلات والسلات لذلك فيه وصل زبني بين أولياء السلات ثم او و التخير او المباحه و مدى المفيد او الجمله يعتمد على معنى الجمله من الاعراض دائما فرح المعنى فاو قد تاتي معنى, معنى التخيير اذا كان الكلام لا يحتمل الا التخير يعني اما هذا واما ذاك وتاتي معنى التباحة لو كان المعنى مسموح فيه ان يجتمع المعطوف والمعطوف عليه و لو كان ينفع في الدنيا يوجد مع بعض. يبدي معناها انباحة. لما ما كانش ينفع في طعام يبقى لازم تبعناها التخيير يا وده ودا والفرق بينهم ان التخيير دا يجوز معه الجنة والتباحة دا يجوز معهم الجنة. في مثال التخيير معناه عرفنا ان هو معناها التخيير من من الشرح تزوج هندن او اختار. احنا عارفين ان جنة بين الوكتين لا يجوز. وبالتالي عرفنا ان اه هنا كتبين التخيير. عني جهاز الجمع من <تصفيق> القتال وقسانة اباحة قدوس الفطحة او المحوة مفيش طاعة قدرت بفطه وبتحه منحه قدرت بحلات كيه تانية فقدوس <تصفيق> الفطحة او المحوة ايه قدير ايه العطفة ما من قوله العطفة قدير ايه المباحة. يعني قدوس هذا او ذاك قدوس تباينه ام وهي لطلب التعيين على همسة السفاة يعني لازم يكون معدي همسة السفاة فيقول أدرست الفطرة أمن نحوك ايه الخامسة ماذا جاء بو هاتف وهي لطلب التعيين يعني أنا عادي لابس ألت في العين واحد من الدين بسي درست هذا أم باك درست الفطرة أمن نحوك برضو أم هنا عرف عطف وفيه طلب التعيين ثم اما شرط ان تكون عاطفه ان تثبت بواحده مثلها قبلها يعني في هذه الايه المشكوره تشد الوثاقه فاما من بعثه واما كدابك اما الثانيه عاطفه لكن اما الاولى مش عاطفه ليه كان عايز يوحده ابله وهو فيش هما الدين بس في يبقى الاولى دي هي القصه ده مش ماخدش معانا دلوقتي انما الثانيه هي اللي معانا لان اما عوضها بشرط ان تصدقها تختر واحده لاينا بظبط في الكلام فان من بعده وان الى ماشي نعم لا مش عارف لا حكي. نحو تزوج إما هنداً وإما أختها تزوج إما هنداً وإما أختها نفس الكلام يعبده زي أول في المعنى في الخمطة الكثير في فإما ماناً بعده يعني إما يقفل في إمامه إما أن يختار في إمامه المن على القسرة والخسرة على والحرب وإما الفنان أنه هو ياخد فيهم كدير فالإمام في هذا مخير في روع وبالتالي هنا معناها اما الاباحه زي الاول اللي معناها الجواز او في المثال الثاني معناها التغيير تزوج اما انت ولم اختاها ما ينفعش يتزوج الاثنين يبقى المعنى في المثال الثاني الثاني معناها أو ايه التغيير ما دي معناها, معناها الإباحة. يعني لهم المسلمين في في الاثقف اما ان يهم وان ان يقدر له الاباحه تمام تفضلوا بس هو بيوريا على بعضهم ويقبل وغياق والذات في بعض يعني جمع بين الاثنين ممكن في الشخص نفسه لا يجتمع الاثنين ولا يجتمع الاثنين ولا ده ولكن في المجموع الاثقف يعني ولكن يعني ان بعضهم هذا المكان مثل هذا المكان طيب هي المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هو معنى مثل طيب المكان مثل هذا المكان مثل بل. بل مثل هذا المكان يعني هذا المكان مثل هذا المكان مثل ثم. قلت بني بكري ما جاء محمد بني بكري لو قلت ما جاء محمد بس فأحدث الكلام إيه؟ نفي مجيء محمد لأن محمد ما جاش لكن لما قلت بني بكري لنقول لك أني مش محمد اللي ده لبكري معنى الكلام أني أثبت المجيء مين لبكري لا ما نفتوش عن محمد أنا أقولك انا هو مجادي انا ما نفتوش بقى محمد ده في الاول ده يفعل مسكوط عنه انا لا قلت ان هو ايه ولا قلت ان هو مجاش الكلام لم يفعل انا معك. صح يبقى انت قل ايه ومعناهم معنى مثل جعلوا ما قبلها في حكم مسكوتي عنه يعني انا جماعة اقولتش ما احكمتش على محمد لا بالنجيب ولا بالعالم المجيب انا زادت ولكن انا قلت ان ذكر ليه ما جاء محمد بد مكروب الدرس في المبادئ بتاع ده معناه يعني سبع السنه لا يعني يعمل هذه هي تكون حفظ وعطف. ان يكون المعطوف بها مفردا لا جملة ولا شميلة. والثاني ان لا يصدقها الاستفادة. يعني ايه ما يتشهد بها استفادة. ولكن تبقى في المثال ما جاء محمد البلد بقرون طيب. لا عشان تكون عظيمة. تنفي عمها بعدها نفس الحق الذي يثبت لما قبلها. هي المعنى مختلف. جاء بقرون انا حكمت الوقت المجيد لا محمد حكمت المحمد بعد المجيد. وهي مختلف عن الاولى انا قلت اثبت الحكم الواحد ونفيتني عن ما بعد لا. يبقى المدهوة على كوم ثالث و... والتالع الكوم عنهم منفيت. جاء لكم لا واليضاء. طيب لكن تدل على تقرير حكم الحكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها كنا في المثال لو قلت له لو قلت له ايه ايه اللي ما ناقصش دي ماشي دي لو قلت له ايه الكساله لكن انا مستهدفين طب ما انت هناك ليها عليه سطور وخطتك مش لاكي لو لاكينا في حاجه من اخراج الباء ماشي لا يوجد اسامه لكن المشتهدين. طيب ايه الحكم المثبت لما قالها عدم الحب صح عدم الحب مثبت ان لا سالب لو قال المثبت يبقى تقول انا نسبه الحب او اثبات عدم الحب لا كلمه اسامه لما نقول هناك للمشتكيين ايه معنى اثبات للمشتكيين ولكن وحبه المشتهدين. واشترك ان يسبطها ناثل او ناثل. وان يمنون المعطوب بها مفترضا وانا يسبطها او ثلاث شرور لكن انت بحرف عطفة. دايما استفتها ناثل او لا تحب تسامل لكن المشتهدين. وان يكون المعطوب بها مفرد لجملة ولا شرب لجملة. وأي لا تصدقها ولكن بقيت اللهم هي ولكن حقا في التقريب معنا في السجارة هو عكس الحكم على المقدمة أخذ حدث أخروف العطف يعني شيئا فشيئا هو إذا وهو التقريب على الخضائم الحكم شيئا فشيئا نحوه يموت الناس حتى الهم يموت يمود الناس حتى أنه يأول مطول تمام؟ هنا في الجملة دي عطرة ولكن يقول الشيء اتشارك قد تأتي حتى ابتدائية غير عطرة كذا كان ما بعدها جمع لا شحق عطرة نحو جاء أصحابنا حتى خالد حضر أو حتى خالد جاء أو حتى خالد حضر دي هم اسمية؟ بدأت الخراب الثانية وبدأت بردنا فعليا المهم جمله لو كان ما بعد حتى جمله في الاشعار تبقى ايه وكان الكلام استننائي ولكن هي عاوز فقد معنى القوي والتدريج أو حتى خالد حاضر مقطع تجاه نحو قوله تعالى سلام هي حتى مطر عين باجي سلام من هي خطة مطبع الفجر ايه حرف الجو. ولكن احنا اتفاكرت عاطفة تأتي انسيار في انسيارك المثال يا الناس الهنبياء. ثم اقول في اليوم محروف العطف فان عطفت على مرفوع رفعته. او على مصوب مصدته. او على مخفوض ففقت مدفق. اسماء فقط يشترك فيها. عن افعال في المفع والنصب، ثم تختص الأسناء بالنصب، وبعدين تختص بالعدل أو على نجذوب جزاء من تقول: قام زيد وعمه رأيت زيدا وعمه ومراد بزيد وعمه وزيد لم يقم ولم يقال. فمن لم يقم ولا قال؟ في <أي مضعية تصفيق>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 واللي بيقول ان والجلوس ان حصبه النهائيه واحده ان الانسان قاعد او جالس وامتى استخدم الفعل ده نبدا اشاهد الفعل حسب المواقعه السابقه لو كان من القيام لو قال له وقاع لو كان من النوم او الطجاع او الاتكاء يقابله ايه جالس كذا انتهينا من ايه من الكلام التوكيد ثالث التوكيد قال أبقى التوكيد التوكيد تابع من المؤكد في رفعه ونصبه وحظه وتعريفه وكذلك التنكير أقول التأكيد ويقال له التوكيد يعني إما تقول التأكيد أو تقول إيه التوكيد إذن الفعل أصدر أكذا أو وكذا إذا هم بمعنى ويقوم بس واحد نحويين برضو نوعين نعب كلمين نعب حقيق مع السبب والعطف أيضا نوعان عطف بيان وعطف نصف وكذلك السبب نوعان تبقيه لفظي وتبقيه معنوي تبقيه لفظي وتبقيه معنوي ايه نوع مع النوع؟ أما التركيز الغذيف يكون بتكليل نفضي ورعادته بعين هو هما قالوا ايه مبارده كان اسم ان جاء محمد محمد انا بأكد. مش واحداني. انا محمد بتجيب. ام كان فعلا نحو جاء جاء محمد. انا بأكد ان هذا الكلام. واقول جاء ايه والهان جاء محمد. ام كان حفظا نحوها. نعم نعم جاء حقا هذا موجود في الفلام يعني احنا نقول الكلام دا حتى في العاملية وقالنا في العاملين حسنا هذا دا الكلام لأن الناس يتكلموا عنهم هل جاءوا نعم نعم فجاء. طبعا نعم نعم توكيد ايه <تصفيق> لطي لأن نفس هم هم اتكرر بنفس القرور أو بمراضي فين في عام تقول جاءوا جاء حضر محمد مش جاء هي حضر حضرة هي جاء يبقى للنفذ تكارل ولكن ذو راطف ولكن بادي ايه نفس المعنى شيء حاجة زيادة برودة وقيفة لفظة ام نعم جاء, جاء محمد جاء عنده حرف وجوهات معنى نعم يعني عرفت دلوقتي. مش مشهور شو يعني نادر ما يسمع جاء يعني نعم خرجت لكم جايرة يعني نعم خرجت لكم جيت تقول نعم زيره جاء محدد نفس المعنى ولكن بكلمه اخرى فماذا اسم الايه التوكيد لفظي هو تكرير اللفظ واعادته بعينه او بمرادفيه اسم الايه التوكيد لفظي ثم التوكيد المعنوي وهو التابع الذي يرفع احتمال نفسه او التوسع في المعنى يعني ايه يعني كلمة تقع كلمه اخرى على تؤكد معنى الكلمة الاولى او تدفع احتمال انتباسك بدلا ده, ده, ده انا اقصد كده وتطبيقها انك لو قلت جاء التميم احتمال انسى او توسعت في الكلام جاء موضوع كبير مثلا جاء موضوع الامير. اي حد من عن هذا السرح يعني لا كس عليك لان يعني يزورك التميم انت ده لما انا اقصد قراني ما اقول زارني اميره نفسه زارني امير نفسه هو بقوله له بجلالته بعظمته فخامته جه ضروري فانا اقول ايه شاهد اميره نفسه مش حد تاني لازم توكيد ايه معنوي لا. لان تاني نفسه مؤكده لفظ الامير بس ما هياش نفس الحروف ولا هي مرادف هي ايه كلمة غورة ولكن افادت احتمال رفع احتمال الثاني فانا اعني واعني ما هقول. او تقول جاء الانهو عينه يعني هو عين. ارتفع الاحتمال وتقرر عين الثاني اعتنى انك لن تريد جل المجيء الاميري نفسي. امام? حكم هذا التالك تباريطيه التوابع انه يدعى المنبوع للأعباض رفعا ونصرا وخفضا وجسد لو كانك تمام؟ تقول طب. حضر خالد نفسه هذا في من نفس الموم. وعندما مدبوع منصوباً كانت تابع له منصوباً كده نحوة حفظت القرآن كلهم. لأن القرآن ايه؟ في الجملة مفعولة ايه؟ حفظت القرآن كلهم. كل جدوا عرض ايه؟ معنامه. وإن كان المدفوع مخفوضا كان التابع ايضا مخفوضا كذلك نعم تدبرتم في الكتاب كله. تدبرتم في الكتاب كله. واتبعه دوما كان في تعليقه وفنجيره كان في هذه الكبسات. وبعدين يقول ان العرب اخترت تفضل عيالك العربيه حتى تكون مستخدمة في للتعليق معنامي. هذه الالفات السابقة مجروب قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع كلمات كلها في العربية وإلا تبد بس أكتع لنا شيء أكتع لأكتع حتى ان الاصل العربيه هي أجمع تمام ناس المعنى ولكن المرادفات واختيار المترادفات ملكه من الخطباء يعني الخطيب المادب طبعا بعض الناس يعيب على العرب القدماء مش القدماء نفسهم لا في كده في النص ده كانت مسلمه بالمستشرقين ناس دي كانت عاله على اللغه العربيه كانت اعراض خبيثه جدا جدا يعني ثلاث معاوني هاته من في تليف هاته جمهة من الإسلام ثلاث معاوني أدت لها منعنية السعر على البطار هذا النعوي وهو الاستشراق يعني الاستشراق ورسب الأعمار والتنصيب ثلاث حاجات من يفرق كتاب الشيخ المحمود شاكر علي رحمة الدمار رسالة للطريق إلى ثفافتنا رسالة للطريق إلى ثفافتنا تبدأ كتاب قطيف جداً وحميم جداً جداً حتى تعرف حتى أعلم أن يقرأ يعني إحنا لأننا جداً وصماً وهي دي كانت مقدمة شرح ليوان المتنبي شوفنا كل شيء كلام الله يا حضرة الله لا هذا كان رجلاً عجيباً عجيب عندي بالليل وشاف ولا غبار الاستشارة والاستعمال والتنسيق تنصير <تصفيق> الشيخ رساله في الطريق الى الامارات الثانيه يعني قد يكون الجزء من الصفحات الاولى فيه صعبه والشيخ طبعا اسلوب مهندس عالي جدا كل كتب الشيخ راح تشاهد الدور تقرا بدون تفكير يعني واسماء واسمار في اكثر من مره ولكن يعني موضوع الاستشراق هذا الشيء اللي يبين دائماً هم اللي دخلات على اللغة العربية زعموا انهم أنهم هم من بلاد تغرض وبعدين هم لا تكلمون بالسالفة ثم تعلموا العربية وبعدين تدروا وتدرسو على التصنيف والتعريف بالعربية وكانهم هدبات وكأنه فدخل العربية ما دخل عليها من الدخل يعني في هده كده كان الوطبوع فيها يتكلفون في الوطبوعات يعني يتجد الكلام سنك وفي تكلف نوعك يعني يجيب كلمة كيشة بحس يجيب كلمات موزونه ومقافات من أكلام مسجوع واشياء من هذا القريب الخط... الخطيب اللي يباهر من قديم انت ده يحس بالتكالف وهو يعني يختار المتناطفات والكلمات المتشابهة بالوزن والقافيه بسلاسه والبقام على رأس هذا الكلام والصنع من حيث الهدف ومن حيث المكانة ومن حيث السلاسة وطلطة السلوط الناس فاختروا النطاوليات دي حاجة موهبة ومعنى تعمل عندنا بالخطيب العديد يعني احطني اكتشيك اكتشيك بمعنى اجمع يعني كلهم كلهم تأتي زي ما حشوط بعنى كلمة كلهم نعم ذاته، نقسمه على طيب بعض الأعراض كان منه حتى تقدر تخلص حتى أن خطيبا كان أثر أثر يعني عنده الله يبين لنا الشرط يعني لا تترك علينا. يعني هو حلو. فكان هناك بس لعده طويلة مش مشكلة جاءت لي بعدين فينا الله. أبل. كل لما يجي كمية ايه رابط روح قاموس غريبة قموص ومعكبة على مرادف لهذه الكلمة مفوش حق بالرابط ما بنخطب الساعات الطويلة مقولش ولا كلمة فيها راحه لا يعيد عليه السامعون هذه الماثرة او العيد المبقى علينا موجود على التخليل المدى على جالة كثيرة نعم؟ نعم؟ اه شيء نعم نصف طب في رساله سريع الشيء سيكون سريع الشيء يا ربنا يقول الفوضل المعلومه هي الدرس العين وكل اجمع له أجمع أجمع وهي لكتا و لكتا تقول القوامة زيكم نفسه وأقول القوامة كلهم مردتهم بالقوم اجمعين أقول للتوكير مع العين الأطراف المعينة عرفان مع المحال المتتبع الكلام العرب من هذه الأطراف النفس والعين ويجب أن الضغط أقول من هذين من الضغير عائل على المؤكد يعني قلت إيه؟ نفسه لازم عائل منهم نفسهم وهذا يجب أن تكون هنا على المؤكد فإن كان المؤكد مفرد كان هذا الضغير العائل ده مفت وإن كان ولف التوكيد على المفضل تقول جاء علي نفسه جاء علي نفسه حضر بقر عينهم وإن كان المؤلاء كان جامعاً كان هو الجامع هو لف التوكيد مجموعة ايضا تقول جاء الرجال أنفسهم جاء الرجال أنفسهم وحضر القتال أعينهم وان كان المؤكد مثنى الاصح ان يكون الامر مثنى ولفظ التوحيد مجموعه تقول حضر رجلان انفسهما أن ما قلت بقى ايه حضر رجلان اهمليها زي نفسهما بقى هو فقط نفسهما اهملي زي نفسهما كيف ان افصح? ان يكون الضمير? اذا كان المؤكد وسنى ان يكون الضمير مثنى وان يكون ضبط التوكيد جاملا. تقول حضر الرجال انفس انفس جاملا. صح? انفسهما وحضر وجاء الكاتبالي اعيون هما. وضح لانه كان المؤكد مثنى طيب لو كان مفرد يبقى لفظ التوكيد له نفس طوعين مفرد و ضمير بعدم مفرد لو كان المؤكد مثنى يبقى الضمير مثنى ولفظ التوكيد جلد ده افصح سكان العرب ومن الفاظ التوكيد ايضا كل ومثله جميع وايضا يشترط فيه لفظ كل من هما الى ضميرين متواتر للمؤكد اكد جاء الجيش كله حضر بجابه جميل عظم نفس الكلام ومن الفاظه قد اجمع ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا منها بعد لفظ كل جاء التوكيد ثاني ما تبقاش ومن القاضي قوله تعال فسجد مَلَائِكَةُ كُلُّهُ بيضرطي أول أجنعون من قربيد ومن قال الغالة قول الراجل إذن غللتُ الظهر أبكي أجنعاً أبكي أجنعاً يعني غللتُ الظهر كله أبكي غللتُ الظهر أجنعاً أبكي ده ترتيب الكلام كنا تقديم أول تأخير وده منذ اللي بظالب ان إن اللفظ أجمع جاءت وحدها دون ان تصبت بكل ببقى الأهاية، ما دي سورة إيه؟ فسارة الملائكة فسارة الملائكة, الملائكة. الملائكة. لهم طيب كلهم وبعدين أجمعون جاءت على الغار صح إنما في البيت إذا مردّدتهم أكيد ما عنش تظهر له أجمع أكيد ليه الوزن منه مستنام إحتمال فهو ضحى بأن على الغالب في لغة العرب علشان نحافظ على وزن البيت مردّد إذا مردّد تظهر أكيد مجموعه وما أكيد زيادة التخوية دي بعد أجمع اجمع أخرى اخرى يعني في الاول اجمع عايز اجهها كلها على يبقى كل وبعدين اجمع وبعدين بعد لو الموضوع محتاج توثيق يعني من مرجع ثقيل تهدي كمان بعد اجمع الحاجات اللي احنا ايه اخذناها طاقه فاحنا بنقرا ان قولي فديات فيجيء بعد اجمع بالافعال الثلاثه وهي افتع وافتع وابصع وهذه الالفاظ لا يؤكد بها ابدا في لازم الالان في هذا الشيء نحو جاء القوم اجمعون افتعون افتعون ابصعوا تمام طيب اخر نوع من انواع التوابع هاخدها ها worked the woosh one that والعطف went والبدل told about and called aún and yelled as battle and tharyn and kshir that's what he did with him The неёt and whalak of من قسم المرفوعات من الاسماء شيء الذي ادري ان مرفوع مرفوع طيب البدل في معناه العوض تقول استبدلت كذا بكذا واستبدلت كذا من كذا تريد انك استعضته من يعني بدلت حاجه حاجة في الصراحه المتعقلين ومهم جدا ان التعليم ده محتاجه التمييز بين البدل وبين عوض البيان بيقول لي هو التابع المقصود بالحكم بلا وصدقه يعني هو التابع البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا وصدقه يعني المتكلم هو يريد أصلا إثبات الحكم في الجملة للبدل. فهو المقصود بالحكم بدون مواسطة، ففيش حروف بينه وبين منهم اللي هو المكبوع بتاعه وفيه هو المتخدم يقصد أن يثبت الحكم في الجنة للمبتل والبدل وليس للمبتل منه وبالتالي هو الإيمان؟ والتالي هو المقصور بالحكم بلا وسط فهو انه يتبع المبتل منه فتعه هو مقصوراً هو مقصوراً هو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 فهمت هم حضره ابوك يبقى في البدن يجوز الوقت المطروح ورقه لو شبه ينفع يشيله الجمله ولاني في شبه كبير جدا من البدن بن عطف البيت هذا نفس المثال الموجود هنا في عطف البيت جاء محضره ابوك فالشبه <تصفيق> فارق كنت اثنين هو استغني عن المفعول ولا ما اقدر لو كان استغنى عن المفعول في الجمله يبقى ده بديل لو ما ينفعش استغنى عن المفعول في الجمله يبقى طبعا هكونا جامدين لو جامد أنا طب. دخلنا في صبرت إرهيما أخاكا إذا كان منصوبا وإن كان مبدأ منه مخفوضا كان بدل مخفوضا نحو أعجبتني أخلاق محمد خالد. أعجبتني أخلاق محمد خالكا المحمد إذا هو خالد أخلاقه عشباك جيد ده معنى الكلام واضح معنى الجنة أعجبتني أخلاق محمد خالد. تمنع الله تبقى الموجودة في <المنزل> <تبقى> وان كان المبدأ لهم مشلو من كانت بدلهم نحو من يشكر ربهم يسجد له يفز. من يشكر ربهم يسجد له يفز. طيب في البدل ماشي انا بسأل فرصه عشان مش متخيل اللي معنى الدولة واضح من يشكر ربهم يفز. صح من يشكر ربه ممكن يجي يسجد له اصلا مع ان هي جواب من يشكر ربه يسجد له يفوز فطالما ان ينفع يشيل يسجد له إذا من يشكر ربه يفوز يبقى ليه بدل ولان يسجد مكزوما انها في جواب الشر برضه يفوز مكزوما انها بدل من نتاعها مجزوز قال هو على أبعاتي أقسام بدل ذا لأرمان أنواعه يا المدوع زي بدل الكل من الكل أو بدل أو بدل الشيخ من, الشيخ من منه قال وهو على أبعاتي بدل الشيء من الشيء هذا من نفسها إبراهيم أبوك حضر إبراهيم أبوك الانين واحد الكلمتين يبتين بيعوض عن نفس الشيء عن نفس الشخص فاسمه ايه؟ بدل الشاي من الشاي او بدل كل من الكل او بدل مطابط اختار اي واحد عن وبدل البعض من الكل وبدل اشتنان وبدل ضبط فالبدل اللي هو اخر توابع اخر توابع توابع اكساس قول بدل الكل من الكل، او ما سرمه من اجره في في الحقيقه عندنا بدل الشيء من الشيء يعني كل الشيء المبدل هو نفس المبدل البدل هو نفس المبدل منه فيسمى بدل الكل من الكل ويسمى ايضا بالبدل المطابق البدل المطابق وشرطه ان يكون البدل عين جبدله منه ان يكون البدل عين جبدله من نفس هو نحو اسوان محمد امام محمد وعمو امه هو محمد فده بدل ايه طالب كل من كل ونوع الثاني بدل البعض من الكل يعني في دي اللي بدل والمبدل منه علاقة كلية وجزئيه ده بعض من البدل البدل بعض المبدل منه نحو صوره وضروره ان يكون البدل جزءا من جزء المبدل منه سواء كان اقل من الباقي يعني اقل من نصف أو أكثر من النص مش بارك يعني كده كده اسمه بعض من كل فتقول إيه سواء كان أقل من التنقي اللي هو ناك يقدم أو مستوية أو أكثر وجاء كده تنسلوا على معضي كيف أنا يمكن أن يكون أقل من النص أو نص أو أكثر فقال نحو القول جاء حفظت للترمان ثلثة أو نصف او ثلثاين. حفظت القرآن ثلثا يبقى الفاضل اكثر من البدء اللي هو انت بتئيه. حفظت القرآن نصفة يبقى الفاضل اكثر. بس التالي. حفظت القرآن ثلثاين يبقى الفاضل الدت. يبقى سببا كان البدء اقل او مساوي او اكثر من المتبقي في بدل البعض من الكل سنوات البدل ايه? بعض من كل. ويجب في هذا النوع اضافة الى اضافه البدن لذلك اضافة الى ضامين عائد على المدن من محبطة القرانه ثلوتا من هذه الداخل ايه؟ على القرآن المنصف او ثلوتين النمع الثالث يوقعين في بين البدن المدن من محبطة منه علاقة في علاقة ولكن مهياش من كلين مجرسين من ده. بس في رابط ببعض وسمى بدل اشتماعي بدل ايه؟ بدل اشتماعي آآ أن يكون هناك البدل والمبدل منه اختطنته بغير كنية والجسعين هذا تاني ويجب ألغان فيه أفضل بدل لطول عائل على المبدل منه نحو أعجبات من جانبية هو عاوز الحديثة ولكن أول آن أعجبات من حديثها حديث هنا بدل من الجريه. بس بدل ايه? مغربتك. حديث ما هوش بعض من الجريه. هو وصفه في نصف لديه الجريه. بين الناس. بس ما هوش مثلا ايه قريبه. صح? ما هوش جزء منه. هو فيه علاقة. ولكن الناس الكل تفعل جزء من الكل. عجبات الجريه حديثها حديثوها. وانا هزنه اخلاقين. نتعامل أستاذه هزنه اخلاقين. ثم نوع الاخير هو بدل الغلط، وضابطه هو ان تقصد هذا هو تقسموا ثلاثة الترماع واحد منهم تاني بدل الغلط. ماشي? فبدل الغلط هنا ثلاثة الترماع. يقول بدل البداء والنسيان والغلط. بدأ يعني ايه? انت بدأك تتكلم. فاخترت وصرا ما. ثم بدأ لانه في وصف افضل واكثر مناسبه فقلت ايه عندهمش بقى زي الكمبيوتر اللي بقى بارك سبيس هو خلاص الكلمه خرجت <تصفيق> لا لن ترجع حتى يعود الى المنتظره صح هي كلمه خرجت خلاص يوم يجيب تعنيها الوجوع الحق الفضيله ويجيب الكلمه الافضل والانسب اللي هو عاوز يقولها في الجمله اقول ان هذه مشاهديه بدو وبعدين بعدين حاسه ان بدو دي اهينك في الوصف راح نريد شمس، شمسه الشمس دي ايه بدل غلط اي نوع من دعوه الغلط بدل بدال يعني هو بدأ الوصل ثم عنا لهم وبدأ لهم ان يأتي الوصل افضل مما فترة فأزى به وثم بدأ بدال نوع من نوع بدل الغلط ثم بدأ نسيان آآ يابني الكلام بدأي على الظلم يظن ان هذا وبعدين سبحان الله في النصف كله <تصفيق> بعد امسك بالظن الاول تبين لهم خطا هذا الظن بحبل سطح النقط فياتي في بدل اخر وسن بدن غلط ونوعه بدنه نسيان يقول كما لو رايت شبحا من بعيد قرنته انسانا فقلت رايت انسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا <تصفيق> فقلت فرسا كدام خرج في الاخر ايه؟ رايت انساناً فرس ما بينهم مساكة الشرع هذا للخياة يتقرر من المتكلم فرق نصبح كلام وسماه بدل دي سياة انا عرضت هذين جزئيات تكلم مش نبقوا في حين مع بعضها صح؟ في عدم مع تكلم ولكن ايه هكذا شويه بدل لغلط يعني كلهم اصلا بلد الغلط غلط في الوصف اللي اخترته في الاول قضرت في وصل الشيء ثم بدني في نوع ده تانية وده عبر الغلط يعني التسمية فيها نوع تقسيم الخجازي هذا في نوع من التعالف الشيخ المعفاقين وهو يشرح يا رحمة الله وهو يشرح مقدمة من جروب بس هذا التقسيم قال بنا الغلط من تهم ومثل المثال الاثنين هو المعفروس من الغلط اللي هو احد تنواع بدل الغلط ضابطه ان تريد كلاما فيصدق الانسان كلمه واحده وبعد ما تنطق الكلام تعدل ما أردت تعدل ما اولا فتقول رايت محمدا تلفظت لا انا ما شفتش محمد ده ماشي طيب دي كده هنروح التوابع اللي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل في دقيقه واحده على عجاله هناك ثالث اخر نطق فيه العرب وقالنا اولى انها موجود في القرآن ماذا قالتوا؟ يسموا تابع بالمجاورة تابع ايه؟ تابع بالمجاورة وهو موجود في القرآن والآيات اللي فيها العرب والمجاورة من الآيات الصعبة العربا يعني من الآيات الملغزة في التعارب ولكن ايضا نستخدمها فطرية بعض مسائل ذلك اللي مش تفاقي اه راحي موضوع باستخدام التعراب في ترد على غافظة اشيعة في مساله في القدمين في الوضوع. اه مثال بعد العرب ان اقوله هذا جرح ضب خالج هذا جرح ضب. الضب اللي المعروف. جرح ضب خالج. طيب خالف لنا العودة يعني الخالف دي تصف دي تصف الضبط ولا الجوع دي بتاعه الجوح. طب شبه مفوع. واحدة من التابع يتبع الدعي في التعراض. فكانه مفتوط نعرف يقوله ايه هذا جوع مبطي خارج فقاله هذا جوع مبطي وخالبين. اسم العرب ايه بالمجاورة. يعني تابع دي بالمجاورة ايه عبدا ولكن هي في المعنى تابعة ايه مجوع حرارة. يعني ان الخراب صفى للشحن ليس به بالضبط نعم جدا في القران كما اتراضي على سراجاتها اه وقال اقسام النوحي الى قوم الهيجيني بيه انا تعرضوا الله ها اني اقفاف عليهم عذاب يومي اليم اني اليم صفى باليوم العذاب العذاب كان مفوت السياغ يقول ايه اني اقفاف عليهم عذاب يومي اليمان ولكن انا قال اليمان ده الوقف عليها هالف ماكده ايه الحواب <تصفر> عرف مطلقة. مسياق الآيات في السكون. فاخترى المولى عز وجل ان تأتي هلي معرفة من اتباع بالمجاورة. ولها مثل لطة في القرآن هلا يكسع لها المقام ومنها قوله عز وجل العالية هم سيارة مسلمة دوسي. خضوا واسترد. فالسؤال هدون كانت استرد دي. عليه هلي في المصحبتين علاما التشكيل من على استرد. فقط معنى كويس. عالية ثياب سندسي. يعني ثياب من من خضوا خدوا ثياب. واستمرت. استمرت خيرا. تعطف على مينة. تعطف على سندس. ثياب من سندس وثياب ضخر من, من سندس. ده المعنى الصحيح. ولكن عندنا في حرص. عليها في الصحب بتاعنا ضمه عاليه من غير واصلين ضمين خضرن واستغرب وعلو لينا هنا لو لينا معطوفه وتابعه للمجاور هي اقرب في الكلام لي فتبعت فتابعت خضر معنيه بالمعنى معطوفه على ايه على سورس فهذا ما سمنا من إجمع وهو نوع هذا الشيء أنا ذكرته إلا مذكور في بيه في البوطان ومستعدا سبحانه وتعالى محمدك شكراً جاء الله إلا أنت أسراطنا تضغير سؤالة تتاعها أو المعلومة بديعة الله هيقبسها أو سأل الله هيقبسها ثنا. هنا أقول شاء الله هو القيامة بزراطة خيراً